لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ذا وقوف هذه العربة يجبرني على الابتعاد إلى اليسار يتبين أن المقاطعة صعبة لأن الفضاء الشاغر غير كاف مستعمل الطريق القادم من الاتجاه المعاكس متواخل في هذا النهج الضيق يجب علي التوقف وفسح مجال المرور له